من الأفواه رجاء ودعاء فتقبل اللهم منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا والصالح من أعمالنا هذه اللحظات أيها المشاهدون الكرام ويرتفع نداء الحق من المسجد الحرام لأذان المغرب يرفعه المؤذن Hussein Shahad Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu -ak ashhadu an la ilaha Ik zie dat de Resulie Allahi. Ik Als je het Hij is al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 ارتفع نداء الحق لأذان المغرب وابتدر المسلمون هنا فطرهم على حبات من رطب وحسوات من ماء زمزم المبارك وها هم يعيشون أنداء الخير ويتقلبون في مواطن البركة وينهلون من مناهل الهدى تظلهم السكينة وتغشاهم الرحمة ها هي بشائر الفرح عند إفطار الصائم ترتسم في الوجوه إذ قضوا صيام يومهم وهم يدلفون إلى هذه الليلة العظيمة الشريفة ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان ها هي أجواء البلد الحرام تظلها ندف من سحاب يصطبغ بورس شمس هذا اليوم فالحمد لله على ما يسر من الصيام والقيام والطاعة الله أكبر كم رددت هذه الجنبات آيات القرآن تتلى في محراب بيته العظيم كم امتلأت هذه الأجواء بتكبير الطائفين بحذو الحجر الأسود وبتكبيرات الركوع والسجود الله أكبر كم شهد هذا المكان من اخبات قلب ودعاء خاشع وتسبيح متصاعد كم شهدت هذه الساحات من طوفان الأجساد والقلوب في فيض الطواف حول الكعبة ثم هاهم ينتظمون حولها صفوفا تنداح فتملأ أروقة المسجد الحرام ثم تملأ الساحات المحيطة به ثم تملأ المسارب المؤدية إليه قلوب ووجوه مصطفه تنتظر أداءها للصلاة في هذه اللحظات فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا رمضان في صحة وسلامة وأمن واطمئنان لك الحمد يا ربنا أمن أنت علينا بهذا الموسم العظيم موسم الطاعة والقرآن والهدى لك الحمد يا ربنا أن رحمتنا بهذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة ولك الحمد أن جعلتنا ممن امتد عمره فأدرك هذا الشهر فاجعلنا فيه ممن يفوز بعظيم الأجر والطراح الوزر وكتبنا اللهم ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا وكتبنا اللهم فيه من عتقائك من النار وكتبنا اللهم فيه ممن غفرت لهم وتقبلت قربتهم وصومهم وقيامهم لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد على كل حال أيها المشاهدون الكرام ها هم المؤمنون هنا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 الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو استو اعتدلوا تحلوا بالرفق والسكينه والتراحم وعدم التدافع والتزاحم وتعاونوا مع اخوانكم رجال الامن وراعوا قدسيه المكان والزمان تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال اعتدلوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ظالين آمين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاء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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تَسْهُنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشا Kunnen we niet anders. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.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 اسموه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال إلا تلهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتا الزكاة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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Allahu akbar. Allahu akbar. ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر. Allah Akbar wil Akbar bedanken voor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 استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ها هم المؤمنون هنا في المسجد الحرام قد أدوا صلاة المغرب في أسر وسكينة وطمأنينة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ومنكم كل عمل صالح وقربه في ختام هذا الجزء من النقل أيها المشاهدون الكرام تقبلوا تحيات الزملاء العاملين معي على هذا النقل من المكبرية الله فيصل عابد من هندسة الصوت حسني دومان وبندر خالد المصورون غسان الكريدمي مهند الغامدي أحمد المقاطي محمود محمد اليماني من ضبط الصورة رامي الزرين وعبد العزيز العمري ومهند الخزاعي مشرف الفترة سعيد الغامدي الإشراف الهندسي المهندس محمد الحارثي مشرف البث الأستاذ إبراهيم الصهيل والإشراف العام الأستاذ صالح بن سليمان الأحمدي والمخرجون تركي بخاري وفيصل الشهراني وعبدالله جاوة وهذا ياسين اللحياني رافقتكم صوتا بين يدي الصورة وسالتقيكم بإذن الله قبيل أذان العشاء لنقل أذان العشاء وصلاة التراويح من المسجد الحرام إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر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 وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا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 قَدْ يعلم اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشَحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا